ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام نورنا بالشرائع والأحكام واتم لنا الدين وهدانا لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب أحمده سبحانه ما تعاقبت الليالي والأيام أحمده سبحانه ما توالت الشهور والأعوام أحمده سبحانه على فضله الخاص والعام وأصلي وأسلم على رسول الإسلام القدوة والإمام بدر التمام ومسك الختام وعلى آله وأصحابه البرّة الكرام عباد الله هذه هي الخطبة الثالثة من سلسلة خطب مقومات الشخصية المسلمة كانت الأولى والثانية عن علاقة المسلم بربه توحيدا وإجلالا وتعظيما وانقيادا وخضوعا وتسليما نبذا للشرك ولعبادة ومحاربة لعبادة غير الله والتعلق بسواه وأذكر بأن الهدف من هذه السلسلة الوصول لشخصية مسلمة متوازنة تؤدي حقوق الله وترعى حقوق عباد الله تؤمن بالغيب وتؤمن المادة تهتم بالروح ولا تهمل البدن تقيم الشعائر وتحفظ الحقوق وتؤدي الواجبات والخلاصه مسلم متسلح بالايمان صافي الضمير متحل بمكارم الاخلاق نزيه اليد طيب المعشر نبيل الاخلاق شريف المواقف اما, خطبت أما خطبتنا هذه فإنها حول موضوع في غاية الأهمية والوضوح بالنسبة للمسلم وسوف أتناولها لأسباب منها أننا نحتاجها فعلا وانه ما من مسلم إلا وهو يحتاج أن يخبر عنها وكذلك لأن تعقيدات الحياة وواردات الثقافة قد أثرت على الناس حتى, حتى أننا نجد أن الروابط الأسرية صارت وبدت باهتة وأن العلاقات الاجتماعية باتت باهتة فمن الضروري جدا أن نتحدث عن هذه القضية القضية التي سوف أتحدث عنها مركوزة في الفطر السوية هي من ابجديات ديننا وأساسيات إسلامنا تمثل في الإسلام وعندنا, وعند وعندنا كمسلمين تمثل قمة الإحسان ومنتهى الفضائل وغاية المكارم والفضائل إنها قضية علاقة المسلم بوالديه هذه العلاقة التي لا ينبغي أن تتصدع مع مرور الزمن وكثره الاشكالات والتعقيدات التي في الحياة المسلم قد ينسى في غمرة الأحداث وفي خضم, وفي خضم الجاه والمنصب والسلطة والعلم والضوضاء قد ينسى هذه القيم الأصيلة عندنا وقد ظهرت أيضا بعض صور العقوق وألوان الخروج بعض صور العقوق والخروج عن القيم والاخلاق تجاه الوالدين حقهما عظيم وفضلهما كبير وهو بعد حق الله تعالى بل جاء حق الوالدين في القران مقرونا بحق الله تعالى في قضاء حتمي لا فكاك منه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أنشكر لي ولوالديك إلي المصير والقرآن لا يكتفي بهذه الصورة فقط بل يذهب إلى إلى استثارة واستجاشة مشاعر البر والإحسان والعرفان تجاه الوالدين بأسلوب رقيق ودود يتدفق رحمة وعطفا ورقه وحيوية واما يبلغن عندك وقوله تعالى عندك تذكير بهذا الأمر المهم انهم صاروا تحت سلطانك وانهم صاروا عجز وانهم صاروا مساكين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما ويذكرك القران بحقائق ينبغي الا تنسى مهما بلغت من الشان وارتفعت في الدرجة ومهما كان لك من الشهرة والمكانة أو من المال والجاه والمنصب والعلم والمعارف مهما بلغت يذكرك القرآن بحقيقة ينبغي أن لا تنسى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بهذا الأسلوب البديع وبهذه الحجج الدامغة القوية يدعو القرآن لمعرفة حقوق الوالدين برهما بر الوالدين فضيلة جازمة لا تقبل المساومة ولا ينبغي أن تكون من باب التملق والنفاق الاجتماعي بعض الناس يحسن إلى, والدي الى, الى والديه أمام الناس يتملقهما أمام الخلق ولكن هذا ليس قناعة راسخة في دواخله إن بر الوالدين ينبغي أن يكون بصورة تلقائية وعفوية وينبغي أن يكون هذا سجيه عندك راسخة كمسلم لا يتنكر لهما إلا من تجرد من الرحمة والعطف والإنسانية بالكلية وينبغي أن ننتقل أحبة الكرام إلى بعض صور العقوق الموجودة تجاه الوالدين الصورة الأولى التي تبدأ بالألفاظ إما بعبوس الوجه أن يعبس بوجهه وإما أن ينتهرهما بالانتهار وإما بالنظر إليهما بالاحتقار والازدراء حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما من ناداه والده ورفع عينه إليه بغضب كتب عند الله عاقا من نفض, من نفض يده أو نفض ثوبه فخرج منه غبار كتب عند الله عاقا يبدأ, يبدأ العقوق بأقله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إن من صور العقوق الفظاظه والغلظة في التعامل مع الوالدين سواء بالأفعال أو بالأقوال وكلاهما جريمة شمعا وكلاهما جريمة نعوذ بالله من هذا الحال إن من صور العقوق أيضا التطاول ورفع الصوت وإن من صور العقوق عدم الامتثال لأمرهما فيما لا معصية فيه ولا سيما البنات مع الأمهات في أعمال البيت والخدمة يا بيت غسل العدة تقول لا أنا بس كرهتون هذا عقوق والله هذا هو عين العقوق ان لم يكن هذا عقوقا فاين العقوق ان من صور العقوق الا تحترمهما عدم احترامهما ولكن اسوا صور العقوق كما قال اهل العلم ادخال الحزن وكسر قلبيهما ادخال الحزن على الوالد في بعض عند بعض المجتمعات هنالك من يقاضي والده او والدته في المحاكم لأجل ماذا؟ لأجل حفنة من الدراهم والدنامير، وقد نسي لهم الفضل، وهما بالفضل له أسبق، فإن كانت فإن كان حق الله وفضل الله على العباد، والفضل كله له سبحانه، لو إن كان فضل الله على العباد بنعمة الخلق والإيجاد، فإن حق الوالدين، وإن فضل الوالدين بعد فضل الله. بنعمة التربية والتنشئة والإيلاث الوالدة الحنون والأم الرؤوم الشفوق التي عانت وهي تحملك ولذلك جاء القرآن يستثير هذه العواطف الإنسانية في النفس البشرية ويحركها تحريكا قويا بقوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه وليس بعد لفظ الوصية عبارة أبلغ ولا كلمة أدق في التعبير عن هذا الحق العظيم الذي هو في الرقبة الذي هو ذمة في الرقاب ووصينا الإنسان بوالديه ثم يضع المبررات حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملت أمه كرها ووضعت كرها وعندما جاءت لطبعا عانت ورأت الموت بعينها ولكنها لما رأتك أمامها نسيت آلامها وعلقت فيك جميع آمالها فإذا بك لما تكبر تتنكر لها الجميل ولا تعرف لها القدر بالله أي نكران للجميل وأي تجرد من الرحمة والإنسانية أسوأ من هذا الذي يتنكر لوالديه لوالديه عباد الله الوالد الحنون الغالي نشأك ودافع عنك ورعاك وأعطاك من الحنان والعطف ما أعطاك وقبل ذلك أعطاك عزا ترفع به رأسك أمام الناس أنك ابنه وأنك من حلال أيوء أيوء أيوء أي فضل أكبر من هذا الفضل عليك أعطاك اسمه وإن كان غفيرا تستحي منه أمام زملائك أن تقول أبي غفير نعم هو غفير لكنه رباك حتى حملت الشهادات العليا إن بعض الناس يستحي من والده ومن مهنة والده أو من مهنة أمه أو يستحي من عدم ثقافة والده امام زملائه واقرانه يعتقد بان والده سيفضحه امام أقرانه وامام, وأمام اصحابه لا والله اعطاك اسما تعتز به تسافر وتنادى به وتخرج وتعمل وبه تعرف فكيف تريد التنكر لقد بلغ احيانا في بعض المجتمعات التي لا ترعى حق الله ولا تعرف ذمة الله في بعض المجتمعات التي ينسب بعضها إلى الإسلام أو بعض المنتسبين إلى الإسلام من المسلمين ممن يتراشق مع والده في على أجهزة الإعلام الرسمية وحتى في الصحف السيارة وإذا وقع خلاف بين الاب وبين الأم فإن الأبناء دائما ما ينحازون وما كان لهم ذلك لأني أقول لهم دائما وهذا من صور العقوق لست أنت الذي ينبغي أن يحاكم والده لهذا ليس لك اختلف والدك وطلق والدتك وكان ظالما لها وقد رأيت في طفولتك بعض القسوة منه وانقدح هذا في ذهنك وانحفر في ذاكرتك نعم هذا يمكن أن يكون ولكنك لست المسؤول عن هذا فإن وإن الكثير ممن ينتسب الى العلم والدعوة والسنة قد يدخل في صدام مع والديه من أجل المعاصي والمنكرات قد يكون الوالد متلبسا ببعض المنكرات ولكن ليس لك إلا النصح برفق وبلين وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم وليس بعد الاشراك ذنب وهو لم يشرك فقط لم يكن مشركا يحاول ان يحملك على الشرك بان يجاهد فيك يجاهد ويبذل جهده ويستفرغ وسعه في ان تكون مشركا وبالرغم من ذلك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة تبقى الحقوق وتبقى الإنسانية وهذا من عظمة الإسلام أن الوالد وإن كان كافرا يبر إن أمي جاءت أتتني مشركة أفأصلها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال نعم صليها وإن جاهداك على أن تشرك بي ليس لك إلا أن تقف موقف المصلح بينهما وموقف الناصح بينهما وليس لك إلا أن تقوم بما يجب عليك من الحقوق تجاههما العقوق سيء ومن صوره بعد إدخال الحزن على قلب الوالد إهمالهما إهمال الوالدين والانشغال عنهما إما بالأولاد وإما بالزوجات وإما بالأعمال وإما بالمعايش والأرزاق وهذا ليس بحجه كم من مسافر يغترب ويخرج خارج البلاد ويدعو ويترك والديه وهما في أمس الحاجة إليه إما يبلغن عندك الكبر إما يبلغن عندك الكبر وإن من الصور المشرقة التي ينبغي أن تقال أعرف كثير من الشباب ترك الراتب المغري خارج البلاد وبقي ملازما لوالده ووالدته وقد دخل عليه من البركة والرحمة والخير ما الله به عليم جاء في ترجمة ابن الحسن التميمي رحمه الله أنه أدخل يده في جحر فندقته العقرب فقيل له لما فعلت هذا قال خشيت أن تخرج فتلدغ أمي أدخل يده فلدغته العقرب إن ميل الأولاد إلى الزوجة يثير حفيظه الأم ومن هنا تأتي الكثير من الإشكالات الاجتماعية الموجودة بسبب أن الأم تعتقد أن هذه البنت الحسناء جاءت وخطفت ولدها منها وليس الامر كذلك ولكنني اوجه نصيحه اولا للابناء اقول لهم امك قبل زوجك ان بعض الناس وللاسف الشديد قد يتطاول على امي على مرا وعلى مسمع من اولاده وزوجته لبئس ما فعلوا وتبا لما عملوا عياذا بالله وإني أنصح الأم إذا أرادت ولدها أن لا يكون قلقا وأن لا يكون منزعجا عليها أن لا تتدخل في خصوصياته وتبقى مكانتها كما هي ويبقى مجدها كما هي لا يضاهيها ولا يسد مسدها أحد الأم لا تتعوق وبعد الحديث عن صور العقوق سأتحدث عن حقائق البر ولكن قبل ذلك أذكر بقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ولما سئل عن ذلك قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته, ليته سكت والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان الذي يعطي ويمون على الخلق وثلاثة في نفس الحديث هو عند النساء لا يدخلون الجنة العاق لوالديه كررها ثانية والديوث يعني الذي يرى الخبث في أهله ولا يغار والرجل أي المرأة التي تسترجل وتفعل كما يفعل الرجال لا يدخلون الجنة إن من حقائق البر الذي ينبغي أن يكون بعض البر مظاهر وهذه مهمة كمظاهر الاحترام وأعني بمظاهر الاحترام بحسن اللفظ ورقة العبارة وجمال الأسلوب والتواضع الحقيقي وعدم التقدم عليهما في أمر من الأمور وأن لا تناديهما بأسمائهما أو بإسميهما أو بأسماء مجردة قل يا والدي قل يا ابي قل يا امي وان لم تقل هذا فقل يا بابا ماشى برضه بتنفع لو ما غازل تقول يا بوي ويا بابا قل له بابا برضه سمحه ما بطاله عليك ان ان ان, أن تتعلم حتى اللفظ معهما هذا من المظاهر من المظاهر الا تمشي امامهما وجاء ذلك في الادب المفرد عند البخاري والا تجلس قبلهما والا تناديهما الا الا بالكنى والابوه والامومه ولا تناديهما باسميهما هذا من المظاهر خلاصه هذه المظاهر التي تقوم على التبجيل والاحترام جمعها الله عز وجل في عباره موجزه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح ذل من الرحمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا تسؤهما بلفظ ولا بفعل ولا بعبارة وتجمل في الأسلوب وانتقل الكلمات واختل العبارات وكن أمامهما متذللا البر الثاني الحقيقة الثانية من حقائق البر بعد التقدير والاحترام لا بد من الرعايه والإكرام وبذل كل ما في وسعك لراحتهما ورفاهيتهما وسعادتهما من الأموال ومن المراكب والمفارش والاطعمه والوان الاحسان وتفنن وتنوع في ايصال برك وإحسانك إليهما وبعد ذلك ستكون مقصرا روى ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق أن شابا جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أمي لا تقضي حاجتها إلا على ظهري أفتراني وفيتها قال لا لأنك كنت كنت تفعل هذا بها وهي تتمنى بقاءك وهي تفعل هذا بك الآن وأنت تتمنى فراقها ولكنك محسن والله يثيب الكثير على القليل ولما قال الرجل لابن عمر رضي الله عنهما إن أمي حجت وأنا أحملها على ظهري أفتراني وفيتها قال ولا زفر من زفراتها وهي تضع ولا بعض ألم الطلق الذي عانته نعم والله وسوف أذكر بعض النماذج الدالة على عظم حقوق السلف عظم رعاية السلف لحقوق الآباء والأمهات ومنهم والذي اشتهر بذلك أويس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 رحمه الله كان عالما وكانت أمه من النوع الفظ أمه فيها فضاضة وفيها غلظة دعاه ابن هبيره ليوليه القضاء فابى قالت له وهي تنتهره أأنت الذي ولاك ابن هبيرة ودعاك للقضاء فأبي ماذا فعل قال أهل السير فطأطى رأسه حتى أن لحيته تصل إلى صدره ما رفع إليها طرفه ابدا عالم من أجل العلماء تنتهره أمه يطأطئ رأسه ولا يرد عليها حتى بالاعتذار خشية أن ينفعل أو يرفع صوته برعجيب جاء في ترجمة محمد بن الحنفيه وأمه خول بنت قيس بن جعفر محمد بن الحنفيه كان يمشط رأس أمه. اشتهر عنه يمسط لأمه راسه يمشط لها راسه ويمسح لها راسه محمد بن المنكدر يقول كان أخي عمر بن المنكدر يقوم الليلة أراه يصلي ويبكي قال وأقوم عند رجل أمي أمسح رجلها بالزيت وما احب ان ليلته ليلتي قال يمسح له امه وشايف نفسه افضل من البقوم الليل قال لو قال لي تعنتبادل أقول له ما بنتبادل يرى ان ما قام به من الاعمال اجل وهذا والله صحيح جريج العابد كان يصلي فنادت امه وهو في الصلاه فقال ربي رب اي رب صلاهتي امي فاختار صلاته فنادته ثلاث فدعت عليه أمه أن لا يريه أن لا يميته حتى يرى وجوه المومسات وقد أجاب الله دعوتها قال عليه الصلاة والسلام أما وإنه لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه أما وإنك لو كنت تصلي في نافلة وسمعت نداء أبيك أو نداء أمك فاقطع الصلاة ولا تتردد هل يوجد بعد هذا درجة وبعد هذه منزلة ثم من أعظم ما جاء في ترجمة السلف الصالح في تعظيم أمر الوالدين ما نقله الخوارزمي في مفيد العلوم ومبيد الهموم قال رحمه الله جاء في موسم من مواسم من مواسم الحج والعمرة كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب يطوفان بالبيت فلما أتمى الطواف سبعة أشواق أرادوا أن يخرجوا من الطواف فرأوا فتن يحمل أمه فوق ظهره شايل أم في ظهره في غاية السعادة البر أن تفعل ذلك وأنت سعيد في بعض الناس بيفعل هذه الأمور أبوي نادي يمشي جيبوه يجيب وديني الحمام وديه شيل دا شيل بينه وبين نفسه هو بيعمل لكن مكشر وشه يقول كرهتنا وزهدتنا وكده ان تفعل هذا وأنت سعيد لأنه باب من أبواب الجنة معاوية ابن جاهيم ابن العباس السلمي قال جاء وأبي جاهمة ابن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد معه فقال له ألك والدة قال نعم قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها ابتلت تمسح حمك بالزير منو قاعد يمسي حمه بالزير من قاعد يمسي حمه بالزير من قاعد أم شعراء من الفاضل الحاجات يقول له فاضي كان ما فاضل دا فاضل شنو ليس بعد, الف... بعد الفرض من المكتوبات والصلاه أهم من هذا الذي تفعله من يفعل هذا يحملها فوق ظهره وهو يرتجز بأبيات من الشعر تدل على سعادة غامرة تملأ قلبه وتفيض على لسانه وجوانحه وهو يردد أنا لا أزال مطيها لأنفره لا سأظل سأظل مطيا لها تمتطيني كما تمتط الدواب لا انفر وإذا الركائب ذعرت لا اذعر لا أتضجر ما حملتني ووضعتني أكثر فنظر عمر رضي الله عنه لعلي قال كيف يا ابا الحسن قال نستأنف طوافا جديدا ونمشي فيه خلف الفتى عل الرحمه تعمنا رجع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يمشون خلف هذا الفتى وهو يحمل أمه وطافوا سبعة أشواط أخرى لأنهم يعرفون هذه القيمة إن من أعظم صور البر التي كانت عند سلفنا وهي كثيرة جدا أنهم كانوا يعرفون الأولويات فهذا هشام بن حسان القوفي رحمه الله يقول أتيت الحسن البصري أقول له إني أشركت في التحفيظ دخل في تحفيظ القرآن ما في أجل من القرآن يحفظ القرآن وإن أمي راضية ماذا تلو ما عافي منك هي راضية بذلك ولكنها لا تتعشى حتى أرجع إليها وربما أجدها قد نامت أحيانا فاخشى ان اوقظها فقال له الحسن البصري العالم الفقيه الزاهد تعشم امك لان تقر عينها بك خير لك من حجه تطوعا ممكن تكون عشوه مع امك وانت تلاطفها وتدخل السرور على قلبها وتمازحها وتضاحكها أفضل لك من حجة تطوعة وأنت في مكانك هذا فقه من عرف الدين ولذلك هذا فيه إجابة على الاستبانة التي طرحناها في الجمعة السابقة اختم نماذج البر وهي كثيرة جدا بديباجة أدبية أخلاقية رواها البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه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 فقد انتقل والدي أو والدتي أو انتقل أحدهما إلى الدار الآخرة فكيف لي ببره ويكون ذلك بصلة رحمهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة, وصلة الرحم التي لا صله لك إلا بهما مع الدعاء والاستغفار لهما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 يمكنك أن تقوم ببرهما بالدعاء والاستغفار لهما أما الأمر, أما الأمر الأخير من الخطبة يا من استمعت إلى هذه الكلمات أخرج من الجمعة وأول ما تلقى أباد اطبع على جبينه قبلة حارة أو امسك بيديه وقبلهما فإن ذلك لا يجوز إلا لوالد افعل ذلك بقلبك يا من استمعت إلى هذه الخطبة إذا رجعت الآن ووجدت والدك فافعل به هذه المظاهر لعلها تزيد من الإحسان والرحمة والحنان ولعل رضاهما يوجب لك توفيقا وتيسيرا في حياتك وأقول لمن كان والده بعيدا عنه أخرج من الجمعة وبادر بالاتصال بهما أو, بالمو أو بالحي منهما واطلب منهما السماح وارجو منهما الدعاء واطلب منهما العفو يا من استمعت إلى هذه الخطبة إذا خرجت من المسجد وقد بقي لك والد واحد وذهب الآخر إلى الآخرة فاحرص على هذا فإنه يمثلهما بر المفقود بالموجود وأحسن إليه قبل أن تفقده يا من استمعت إلى خطبتي، وعندك والد في الدار الآخرة لا تقطع بره بإكرام أصدقاء والدك تعهدهما وزرهما وصل رحمهما بهذه النية وإياك أن يفتور لسانك أو أن يتوقف عن الدعاء لمن مات منهما عباد الله أسأل الله لي ولكم العظيم التوفيق والسداد والعون والقبول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محرومة اللهم ارحم والدانا كما ربيانا صغيرة اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرة وارزقنا على برهما وارحم الاموات منهما يا رب العالمين ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى اللهم اجعل هذا البلد أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصرف عنا الشرور والآثام اللهم اصرف عنا الشرور والآثام اللهم اصرف عنا الشرور والآثام ووفقنا بكل خير يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة